بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي الم َِ تحرم َ ما أ َ ح ل َّ الله َُّ لك ََ تبتغي ََِْ م َ ر ْ ض َ ا ت أ َ ز ْ و َ ا ج ِ ك َ والله ََُّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ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 فلما نباها به قالت مننباك هذا قال نباني العليم الخبير ان تتوبا إ ل ى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين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 ق ا و ت ا ت ت ا ئ ب ا ت ع ا ب د ا ت س ا ا ئ ح ت ث ي ب ا ت و أ ب ك ا ر ا يا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ق و ه ك ملائكه وقودها ن س والحجارة عليها ا ل م غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين ي كفروا لا تعتذروا ا ل و م إنما ت ج و ن كنتم ما م ت ع ل و ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ت و ب و ا إ ل ى ا ل ل ه ت و ب ة ن م ا ل ا س ى ر ب ك م أن ي ك ف ر ع ه سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آ م ن و ا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إن موسوعه النابلسي ل ي ع ل ي م الاسلاميه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم و ب س المصير ضرب الله مثلا للذين ك ف ر و م ر ا ه نوح و م ر ا ه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم ي غ ن ي عنهما من الله شيئا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 أحصنت فرجها فنفخنا ر ج ه ف فيه من روحنا وصدقت, وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانطين